كريم، كريم، إيه اللي حصل؟ النور اتقطع ولا إيه؟ مش عارف، بس أنا حس إن إحنا مش في البيت والدنيا ظلمة قوي <تصفيق> ياه، الظلمة دي بايخه قوي Ama é o